أحد عشر. استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك اللطافة والمزاح في عصر السعادة كان مجتمع عصر السعادة يمتاز بالحياء والعفة واللطافة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق دائماً وكان الصحابة الكرام أيضا يمازحون، ولكنهم كانوا يتجنبون عن الإفراط والتفريط في المزاح، فكانوا في اعتدال دائما.